صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إن الصيام بمعناه الواسع ولفظه الشامل يعني الإمساك والامتناع يعني التوقف والحبس حبس النفس عن شهواتها وملذاتها حبسها عما حرمه الله عليها. إن بعضنا لا يعلمون من الصيام إلا أنه الإمساك عن الطعام والشراب والجماع فقط في الزمن المحدد. متناسين أن هناك أنواع من الصيام ينبغي أن يتحلوا بها ويتخلقوا بها. إن هذه الأنواع هي صيام الجوارح.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 إن المقصد الأسم الذي شرع منه الصيام هو صيام الجوارح وامتناعها وتعودها على ترك ما حرم الله. إن المقصد هو التقوى لعلكم تتقون. إذا ليس من أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات فقط وأطلق لشهواته العنان بعد فطره أو أثناء صومه. ليس ذلك بصائم من حق الصيام وإن كان يسمى صائماً ويسقط عنه الواجب حكماً ولكن ألا نتدبر ألا نتفكر إن الله سبحانه حينما منع عنك تناول ما أحله لك في ذلك الوقت وجعل تناوله مفطراً يفسد الصوم حساب ألا تدرك بفكرك النير وعقلك المستنير أن ما حرمه عليك أصلا يحرم عليك أثناء الصيام بل يزداد تحريما وتغليضا لأنه هو المقصد الأسمى من الصيام ولذلك كان لزاما علي وعليك أن نصوم جوارحنا ألا وإن ملك الأعضاء ورئيسها والمضغة التي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أحق الجوارح بالصيام إن بداية صوم القلب بتخليصه من المرض الذي ربما يعتريه والتقلب الذي قد ينتابه يكون صيامه بتفريغه من المادة الفاسدة من شركيات مهلكة ومن اعتقادات باطلة ومن وساوس سيئة ومن نوايا خبيثة ومن خطرات موحشة تخليصه من الكبر فربه يقول في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما عذبته قلب المؤمن يصوم عن العجب وهو تصور الإنسان كما نفسه وأنه أفضل من غيره وأن عنده من المحاسن ما ليس عند الآخرين وهو الهلاك فقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات إعجاب المرء بنفسه وشح مطاع وهوى متبع قلبك أيها المؤمن يصوم عن الحسد لأنه يعلم أنه يحبط الأعمال الصالحة ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولأنه يقعد بالإنسان عن العمل والاجتهاد فهل حققنا الصيام لقلوبنا وهل صمنا كصيام العارفين صيام العارفين له حنين إلى الرحمن رب العالمين تصوم قلوبهم في كل وقت. وبالأسحار يستغفرون من صيام الجوارح عباد الله صيام اللسان فمن ضمن ما بين لحيه وما بين رجليه دخل الجنة وضمنت له الجنة لللسان صيام خاص يعرفه الذين هم عن اللغو معرضون صيامه في رمضان وغيره ولكنه في رمضان يتدرب على ذلك ورمضان مدرسة يتأدب فيها ويلزم بها نفسه ففي الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب إنه صيام اللسان عن الفحش والبذاء حتى ولو تعرض له أحد بسباب وشتام فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم فهو يؤدب نفسه بصوم لسانه ويؤدب غيره بأن يكون مثله فك فيكف عن البذاءة والخناء إن اللسان يجب أن يصوم عن الغيبة ونحش الأعراض فهو يترفع عن أكل اللحم الحلال وهو صائم فكيف باللحم الحرام يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرتموا كيف يصوم من شهد الزور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أي يدع طعامه وشرابه قال ابن مسعود رضي الله عنه والله ما في الأرض أحق بطول حبس من لسان يريد الصالحون الكلام فيتذكرون تبعاته وعقوباته ونتائجه فيصمتون حتى تصوم ألسنتهم أخي في الله لقد من الله عليك بالعينين لتبصر بها الطريق طريق دنياك وطريق أخراك وهي من جوارحك فلها صيامٌ وأي صيام صيام العين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 رائد إذا أُرسِل صاد وإذا قيدا قاد وإذا أُطلِق وقع القلب في الفساد ومن تكن له عينٌ يُقلِّبها في أعين الغي موقوفا على الخطر كم من الناس يصمومون ولكن يُطلِقون أعينهم يطلقون أعينهم تصطاد تصطاد الصور المحرَّمة عبر الشاشة أو غيرها لما أطلق العابثون أبصارهم وطفحوا بأعينهم وقعوا في براثن المعصية وربما في أحابيل الفاحشة فالتصم أعيننا عن الحرام كما صمنا عن الشراب والطعام علَّ قلوبنا أن تصح وأرواحنا ترتاح جوارحك جوارحك يا عبد الله ستسأل عنها كلها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا إن على أذنك الصيام كما صام غيرها من الجوارح تصوم الأذن عن سماع الخنا والغنى وعن سماع الفحش وعما يغضب الله من الأقوال إن بعضا من الناس لهم آذان ولكن لا يسمعون بها إنهم يحسون بالأصوات إنهم يدركونها ولكنهم لا يسمعون سماع وعذة لا يسمعون سماع وعذة لا يسمعون سماع تدبر فهم يسمعون كما قال الله كسماع الأعام تماما لا ذكرى لا اعتبار لا نفعل فائدة من الناس مما لا أؤذنيه غفر الله له من النغمة المحرمة والكلمة الآثمة حجب عن أذنيه سماع القرآن الكريم كلام الرحمن وأصغى لسماع صوت الشيطان إذا سمحت الأذن للكلمة الماجنة الآثمة بالدخول عملت هذه الكلمة في القلب عملها من النفاق فالغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء يقول تعالى عن عباده الصالحين الذين حافظوا على أسماعهم من الإصغاء إلى اللغو والخنا وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمع اللغو أعرضوا عن أولئك الذين يستمعون القول في يتبعون أحسنه فلذلك صامت جوارحهم أيها المسلم هل تريد أن تكون مجاب الدعوة إذا أطب مطعمك تكن مجابة إن أحدنا يرفع يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وتغذى من الحرام فأنا يستجاب له ان يستجاب له ان صيام البطن اجتنابه للحرام زياده على اجتنابه المفطرات الصائم حقا لا يفطر على ما حرم الله الصائم حقا لا ياكل مال اليتيم لا يأكل أموال الناس بالباطل لا يأكل الرشوة لا يأكل الغشة ولا السحت لا يحب الإسراف ولا التبذير يُوثِر على نفسه ولو كانت به خصاصة جعلني الله وإياكم ممن يصوم رمضان حق الصيام إيمانًا واحتسابًا للأجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله مضى من رمضان خمسة أيام ونحن اليوم في سادسه إن أحسنت عبد الله فزد وإن أبعد وإن أبعد تفعد وإذا تخلفت وإذا تخلفت وغفلت فاذكر لعلكم تتقون وإذا فترت عزيمتك فاذكر أياماً معدودات إنها أيام الطاعة المضاعفة ومواسمها الجميلة أيام أيام وكذلك معدودات أحبتي في هذه الأيام الجميلة المعدودة التي لم نشعر إلا ونحن في سادسها هناك جوارك أو بعيداً عنك إخوانك إخوانك غزة تقصف بغداد تنتفض القاهرة تلتهب صنعاء تجوع دمشق تئن وأنتم في دعا ونحن في سكون وأنت في أمن من الذي نجاك من الذي نجاك من أمنك من فجر النعم وأنت في صحراء وأغدق الخيرات وأنت في مفازة إنه الله، إنه الله، وسنن الله لا تُحابي أحدًا والله، سنن الله لا تُحابي أحدًا والله، إن هذا ليس باصطفاءٍ بل اختبار وامتحان تذكر قصص القرى التي حكاها القرآن تلك القرى نقص عليك من انبائها ذلك من انباء القرانا نقصه عليك منها قائم وحصيد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد إن سبب الهلاك الظلم أياً كان نوعه ظلم النفس بالذنوب أو ظلم الآخرين بانتهاك الحقوق والجور على الضعفاء وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وتلك القرى أهلكناهم لماذا؟ بما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إن النجاة من الهلاك له سبب وحيد هو الإصلاح إصلاح النفس وإصلاح من حولك وابدأ بمن تعول والأقربون أولى بالمعروف وحين تتسع دائرة الإصلاح والصلاح ينتفي العذاب ويعم الخير وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أيها الأحبة أيها الصائمون أيها المؤمنون لا بد من ذلك سريعا لا بد من ذلك سريعا لنتقي عذاب الله فإن لم نفعل فإن لم أفعل فإن لم تفعل أنت فاسمع للوعيد من رب العبيد أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اللهم لا تجعلنا من الخاسرين المستدرجين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين المستدرجين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين المستدرجين اللهم صل على خير البرية وأزك البشرية محمد بن عبد الله اللهم صل عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار اللهم العمَّا لعنهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم فأحينا أعزةً على سنة نبينا وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وأنلنا شفاعته وجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أخذوا من خذل الدين، اللهم أخذوا من خذل الدين، اللهم أخذوا من خذل الدين، اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في كل مكان. وتحت كل سماء يا رب العالمين لمة يا الله شعثهم لمة يا الله شعثهم واجمع يا رحيم فرقتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعلى كلمتهم ووحد صفهم واجعلهم غصة في حلوق الظالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم إنهم ضعفاء فانتصر لهم اللهم إنهم ضعفاء فانتصر لهم اللهم إنهم ضعفاء فانتصر لهم اللهم أنصرهم على القوم الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم أهدي ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم أقض في العزة والإيمان في قلوبهم يا حي يا قيوم اللهم ما ولي أمر من أمور المسلمين فرفق بهم اللهم فرفق به ومن ولي أمر من أمورهم فشق عليهم اللهم فشقق عليه هذا الجلالي والإكرهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام ربنا تقبل منا الصيام والقيام ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم آمنا في أوطاننا